s h a y k h o l Ali. you On the c r o s s r o a d you、uh -oh. たくのか Oh! <laughs> سبحانه <تصفيق> Yeah! موسوعه النابلسي للعلوم ا ل س ل ا م ي ه 「なぜならば」 HAAAAAA、ah. you Me.、Mm -hmm. Thank you. I'm <laughs> not. Uh-huh. on you فيهن خيرات حسنه فبعديا 「どういうふう ك ذ ب ت ل م و د وعد ب ا ل ق ا س م ع ه Thank <laughs> you. you <laughs> 「まずは何を言うかわからない」<音声> You're、oh, a y يومئذ تعرضون ما تخفى I'm w a l k i n g من هو في ايام خادم